بسم الله الرحمن الرحيم اقَتَرَ بَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ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 وَمَا رَسُلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُ الْوَعْدَ فَنَجَّيْنَاهُمْ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ زَلَّ يَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ مَا فَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُمْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِم مِّنْ آلِهَةٍ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يصفون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 وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إِلَّا نوحي إليه أنه لا إله إلا نفع بدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا تَنِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظًا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا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 كَفَرُوا حِينًا لاَ يَكُفُّونَ عُجُوبُهُمُ النَّارَ وَلاَ عَنَاظِرُهُمْ وَلاَ عَنَاظِرُهُمْ وَلاَ هُم مَنْصُورُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُم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 يعربون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعناء اولئك اطَلَعَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنَ الْأَطْرَافِ هَأَهُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن, لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط ليوم فَلَا فلا تظلم نفس وَإِنْ كَانَ مِثْطَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى di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 لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا رب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 وَنصَرناهُ مِنَ القَوْم الذيينَ كَذَّبُ بآياتنَا إَِّهُ كانَوا قَوْمَ سَء فَأَغْرَقُناَاهُ أَجمعين وَدَ دَوَسُ لَمَانَ إذِ حكُمان فيِي الحَوْ إِذن فَشَت فيِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنا لحُكمِهِم شاهدينين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح له الضير وكنا فاعلين وَعَلِمَ مَا هُصِنَعَ كَلَبُوسٌ لَهُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَيَسُؤُ لَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ لِلْأَرْضِ الَّتِي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 ميم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكره للعاملين واسماعيل وادريس وذل كفل كلهم من الصابرين və dələni, və rəhmətə nə əndə həm minə əndə və dələni, əndə və dəhəbə mələbə fəðəm əndə əndə nəqdər əndə əndə və əndə əndə əndə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 وَجَعِلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ وَبَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى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 وهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون فزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوما نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدلنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يارثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما اللَّهُ كَلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُل إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ لَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيًّا لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمُ بِالْحَقِّ ورب sifir